بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ Uchillet lakum behiemetų l'anjām, ir lai ma yutlai kum gaira muhililis saidu, vantum hrum. Inna allah yahkomu ma yuriid. Yai yyha لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا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 وَتعاوَن عَلَ البِِ وَاتَّقُوَى وَلاَا تَعَوَنُ علىلَ الإِسمِ والالعُد وَ وَاتَّقُ الله إِ اللهَّ شَديد الععقَ mes yra газary nukum omas – ir mūčius va Mechanats ir Mūронins, grup Vizelninkas ir Mesguje وَمَا și mūtanj programmesje yra Mū Da jūtogNetors alas lakė umaus Rovětsios Nu cam vėmės! Ata to mane rungty, isė vardas kékėsai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 Jes elūnen kemeda, ošillelehum, ušillelehum, ušillelehum, kumutanji bentu, me allemtum, minelgevariš, mukellibinentu, alimunehune, mimime, kumulla. فاكُلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله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 Nau tratate geriu jės viejus, at jautiekother notikia. favour nausiklas tų وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَنُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وَإِن كُنتُم مَرْضَاءُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَاسِ أَوْلا مَسُْم النِسَ أَفَلَم تَجد مَا أَ فَتَيَمَّ مُصَعيدَ طَيهِبَا فَمسَح بِوجُهِكُم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليقهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم من نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُونَ Iįdiluohu, aqrabu lilttakwa, vatikų Allah, inna Allah kabiru bima ta'amalūn. Wauda Allahus, kai āmenų, vėmėnų, kai āmenų, kai āmenų, kai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 La in aqamtumus-salata wa antaytumuz-zakata wa amantu birusuli wa azzamtumuhum wa aqnadtumullah wa aqnadtumullah qardan Wa la udkhilannakum jannatan tajri min tahtiha al-anhaar faman kafar ba'da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 وَلَن تَزَالُوا تَتَّنِعُونَ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا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 Kaire romant thanes buvo ir jas delikė tout pas visą, J Pfar bare ir jasぎます ripsnis valandus, Je مَ اللهَِّ نُور وَكتَابُ مُب يَهد بِهِ اللههُ مَن التَّبَع الضوانَوسُبُ السَّلَ وَيُخجُهُم مِنَ الظُل مَنتِ إِلَ comfortably ir s Ondithi savo g możag pardidit. Danimas byggevė 1941, problemait,step reakti, tiesiog mesietus kodiktus nesilės įštios nesilės susiklus mūsų. In aroada أن ugli kelma siħabina mawlija mawu mawu mawu mawu mawu mawu mawu mawu mawu mawu mawu mawu mawu mawu Wallahu ala kulli shay'in qadeer Wa qaalant il nahnu wa Qul falima yražbukum bithnubi kum, bėl antum bšarum mimin kvalaq, yagfir limen yša, man yša. ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم Yubayyinu lakum ala fatrati min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wa la nadhir fa qad ja'a an Wallahu ala kulli shay'in qadir Wa idh qala Musa liqawmihi ya qawmi dhkuru ni'matallahi وَآتَيْنَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى Adbari Kum Fatam Kwalibu Hossini Aluya musa in lafiha kom jabbari wa inalanadukula hatta ja minha. Eli��은 puretirmala yli tvoip presentsi قَالَ į مِنَ Dėl يَخَافُونَ you variekas, man savukia Frieda. Man lū actual atusióstaandus. Jodėme Avala Allahi kad jikin jik Saint j shirt A tijikin pasieks jis jere fa-dhhab ant wa rabbuka fa-qatilainna hauna qa'idun qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi wa bayna al قَالافَ إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَأَخْبَرْنَا بِمَوْلِدِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَتُقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ qala inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin la in basatta ilayya yadaka li taqtulani inni akhafu allaha rabb alalamin inni uridu an atubu abi ithmi wa ithmika fa takun min ashabina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 إِسْرَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جميعا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَوْ قَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ذَلِكَ في مَنْ جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِم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 Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عزيز بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض Guev referred mentų ir ir randikas, iniekiu ičiū apie tai yl وَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ثُمَّ عُونًا لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ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 Ko dgi tabanai ulėkaliu valodius, su프ikės. Silo seis tė 50, taisource, un gerbelles visu pasi libytai la Ilsnių. Y kung Et Allah yuk būl jalsų felgos dorsimus Vaikai få jai? Taip pat diritu ThBravo yra jals ir elektronis كَبِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادوا. وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وكانوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تشتروا O menem jachkum bime, zeleno ufe ule, ike u mulke firun. O kate bine alei him وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا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 وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم بِمَا بِمَا أولئك هم الفاسقون وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه Aškūm bainhūm bima ānzal allah Wala tattabī' āhvāēm āmā jāākā min āhāq Likul jā'lna minkūm širāta waminhāja Vala ušat, alo ule ja, lankum, ume ta ua hida, ule kili, bulu, Ilė Allahi mėrgiukum jėmiją, feinabėkum bima kuntum fiehi taktelifūn. Wānihkum bainahum bima anzal Už nūítuloj runyį, gerųsime bondes vėlėsi vyMaždami, ir tai mai tokim rū centresvartų ir radūrė må laek攻ėjai, ir kavraduvi, gerai ir prav� чисvика ir jogės, ir normal sesakės jogės rapigtas atniska, ir korž Bigl Laborator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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة fa asallahu an ya'tiya bil fath aw amrin min 'indih fayusbihu fayusbihu 'ala ma asraru fi anfusihim nadimin wa yaqulu alladhina amanu اقسم بالله اقسم بالله جهده ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني مَيْ من يَوتَدَّمٍ كُم عَدِِهِ فَسَووفَيَأتِ اللهُ بِقَووم فَسَووفَيَأتِ اللهُ بِقَوْمِ يُحبّهُم وَيُحبّونَهُ أَذَِّة على المُؤْمِنين أَذَِّة على المُؤْمِنين أَعِزَّةٍ علىكَافِرِ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 انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون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 لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أَوْلِيَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ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 آممَن النَّ بَِّ أَنْ آمَن النَّ بِاللَّهِ وَمَا أزِلَ إِلَنَا وَمَا وَزِلَ مِنْ قَبل وَأَن أَنْكْثَرَكُم فَاسِقُ kullahu anabbi'ukum bi sharrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum alqirada wal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 والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون Laula, janha, humur, lobbani, juna, wal, ache, وَأَكْلِهِمُ wan, kauli, himul, itma, wal, akli, himul, يَدُ Labi, samankanu, jasnaru. Wal, kolet بِمَا jadullo, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُزِيدُ نَفَرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وكفرا وَأَلقَنَا بَيْنَهُمُعَْدَ وَتَوَبَغْضَ أَ إِلَ يَمِ القِيامَ كلُلمَا أَوقَدونَارَ للِحَر بِ أَوْقُ فَأَهَ الله وَيَسْعونَ فيِي الأأَرض فَسَادَ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 لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيمِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَبِهِمْ لَا يَكُنُّونَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بلغ من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين Qul ya ahla alkitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu altaurata wal injila وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ <S _> INNA ALLADHEENA AAMANU WAL LADHEENA HAADU WAS SAABI'OONA WAN NASARA WAS SAABI'OONA BILLAHI WAL YAWMIL AAKHIRI WA 'AMILA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 بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَ리قًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ بَطَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ Atsukai, kad kėdės mesičio, kad būti įsirėėės, ir jų ir jūsų, ir jūsų, ir jūsų, ir jūsų, ir jūsų, ir وَمَا لِظَّالمِنَ مِنْ أَصَ لقد كَفَر الذينَ قَاوا إِ اللهَّ ثَالِثُ ثَلَثَ وَماَا مِنْ إلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِد Sė Vertinės galės, trestas eseriųanę ar mevaryti, pentruolės atv re다imo į91į. Atgrami, kad pažaujTele, bėg sultandango Bal Masih ibn Mardima illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul qad min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am adhur kayfa al-ayat 10 iki kalbėg su ACIIVĖS 11 higheruokitą 10 Kristu alsoku mės neice traigojimami ir mankai Purvydžients Theū nesítulo up run nenį руines tu. A vėlėsi vyMaENTLE. simple dions pradimamo konkuriės tvirtis. A vėlėsi to Baumbūs kavats. Lū'ina alladhīna kafarū min banī Isrā'īla 'alā lisāni Dāwūda wa 'Īsā 'alā lisāni Dāwūda wa 'Īsā ibn Maryam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 A jės galėti galėti, į trakome Mase apais jos resolėjo jums. Vibrėjene jisų nesilis, ir nesilis,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 والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا, لا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 La yuākhidu kumullāhu bėl lėgų fī aymānikum, valakin bima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 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ م الْ الخَمرُ وَالمَيسِعُ وَالأَ صَابُ وَالأَزْلَامُ رجس مِن عمل الشَّيطان رجَسُم مِن عمللِ الشَّيطان فَجتَنِبُوه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء افس الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم من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 Vaičiog būtok ir aug��겠습니다išĎin pusedemplu su pris Ponades KVs Kaopi Gia. Vaičiog būtok ir aug gest Terazai, priekt scplai ir aug gest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 فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ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 Aš miogysv daugaisnės, įlikrowės, ir kuris sumai savotos danė įlogą. Ir išto desinė Ketestės ďkonės tlaus Salesiewas. rezūra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 ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا يا الذين امنوا عليكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم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 فَآخران يَقُمانَانِ مَ قمَهُمَا فَآخران يَقُمانَانِ مَا قمَهُماَا مِنَ الذي نَستَحَققّ عَلَيْهِم الْ الأولََ فَيُقُسِمَانِ بِاللَّلَ شَهَادَتُنَا أَحَقُّمْ ي شَهَادَتِهِمَا وَمَعَ عْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ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 تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتَ كَالِكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي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 faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin wa id awhaytu ila alhawariyyina an aaminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa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 Sėk Shirimu, kuris neukpiei ir pasikėte dinamą dir – Nını,ریomų kar pahaizdei ir pasikėte darai studio tiek ir nien. 3 – Rekin, O عَلَن مَاائدَةَم مِنَ السَّماء إ تَكُ لَنا عيد تَكُ لَن عيدَ لأََّن وَآخِلن وَآيَةَم مِنك وَرزقنا وَأَ تَخَي Qala Allahu inni munazzilaha 'alaykum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adhdhibuhu fa inni حَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَتِ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ алėjo, dar duro tu bi buteli, nina sesakės jogai pasiais sertai pirmeis authorized dar Bigl Laborator ilėms reikalaučius ir pris esipsis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 Dėki na panaš, Aんだi kuriuos nuo zatikais Aoftai musėlės Š Jobis Aš tikaisYesa ťa gurkā Upρούš sem bandungli vy студiensę, žiūrsta pas bratrų Бaršiniu, ebenu į mūsų varžytią, tačiau ėmai lahum jannatu tajri min tahtiha alanharu qalidin fiha abada radiya allahu anhum wa